وَلَا إِلَاءَ يَعِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَتَيْنَ يَحِضُن الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ <تصفيق> اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا